يسعد صباحك رابعة ويسعد صباح كل مستمعين إزاعة أمواج بطرطوس مدينتي الغالية اللي أنا اشتقت لها كتير كتير ولمخرجتنا كمان صباح الخير كتير عم بتخلي الناس تشتاق لك هلا رح نعرف شو سبب هالغيبات ونعرف كل الأخبار ولكن بدنا هيك شو بدنا نقول لأهالي طرطوس؟ منقول يعني ما ما بظنت في أجمل من هالأغنية نكتبت لترتوس إلا أغنياتي الخاصة. في العمل. وقفي خليني بوس شبابي كل حلو بترتوس أبيت على البحر بقلبي وعيني محبوس وقف لي خليني بوس شبابيك الحلو بترطوس يا بيت على البحر بقلبي وعيني محبوس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 صدقًا لا أعمل هاي الحفل بطرطوس يعني كل ما خططنا لنعمل حفل بقلب المدينة ومن بعد زمان كتير يعني ما حفلة بقلب مدينتي ف.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 مناسبة. أكيد وع حجم المحبة اللي بقلبك لا أهل بلدك أولاً يعني خلينا معلش اليوم ما يقولوا من البداية بلشنا ترتوس ترتوس أكيد, أكيد تقصو بسوريا بالمطلق ولكن أنا بشوف ولكن حالي بسوريا <تصفيق> بالمطلق وبشوف حالي بمدينتي اللي هي خرجت كتير ناس مهمة إلى قيمتها من على مستوى الثقافي خليني أنا أقول إن كان كأدباء إن كان كفنانين كموسيقيين ك كثير في طاقات وكوادر ومواهب حتى مخبأي ما عم تقدر توصل يعني آآ آآ بس آآ ما نقدر إلا إنه أي حدا دائما عم يكون من مدينتي عم يكون مميز و... و... واسمه واصل وعم يثبت حاله وعم يفرض حاله رغم كل ال... خلينا نقول الصعوبات فعلا يعني. فينا نقول على حجم المحب اللي بقلبك مثل ما أنا ذكرت حجم المفاجأة حتكون بهذه الحفلة تحضيرات لهذه الحفلة مستمرة بالنسبة إليك يوميا ولكن هك شو... <تصفيق> شو ممكن تقدمي لنا شي من اللي حتقدمي. يعني نستبق الأحداث. <تصفيق> هلا أنا برنامج حفلتي حيكون كتير منوع أكيد مثل ما تعودوا عليه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 كتير منوع فيه وفي شي الطربي الثقيل فيه وفي شي الشعبي القريب فيه شي الجماهيري اللي هو تفاعلي مع الناس فيه شي اكيد كمان من الـ الـ الاغاني اللي كتير هيك بالبال وبالذاكره حتى اغنيتك الخاصه اللي راح نحكي عنها بعد شوي شو بدنا نسمع من شي الحيط قدام <تصفيق> هلا في أغنية كثير كتير, كتير حبوا الناس و... وبحسها صارت هيك لألي <تصفيق> على أذمة إنه بكل حفل دائما يعني عم الناس وعم يحبوا هي أغنية لل, لل... الفنان الل... اللي الكبير كلنا أكيد نجات صغيرة و... الناس كتير لهيك يعني توليفة الكلام اللي فيها وهاي أغنية أما براوا نسمع أم... أما براوا براوا أما براوا دور حبيبي طراوة آخر طراوة أما براوا براوا أما براوا دور حبيبي طراوة آخر طراوة لالا عطشانة يا انا حبيبي ملانا لنا وعطا نيانا ول أروح ولا أروح أشرب حنا أروح ولا أروح وبلا شأة أما برا وبراء على شأة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 ك تعطينهم تمامًا. طبعاً. باعتباره ذكرتي إنه في عندك خيارات متنوعة وموفقة أكيد. حتتنقلي بين ما يهم الشباب اليوم اللي بيحاكي الشباب قريب من قلبهم وبنفس الوقت لكل عاشق وبنفس الوقت للالأغاني الترابية للعمالقة. ذكرتي إنه هاي الغنية حبت الناس. أكيد حبتها لأنهم شافوا هاي الروح يعني روح نجات كانت موجودة. قلبي وهذا الشيء أنا هلأ لمسته المستمعين أكيد لما سووا الصوت بها صوت الشجر الرائع خلينا نقول لي. يعني دائما ملاحظ إنه في دعوة الأحياء التراث اللي هو ذاكرة الماضي الجميل اللي, اللي وقع بقلوبنا ولكن اليوم في جيل شباب اليوم أيضا مبدع ذكرنا بالبداية قديش فعلا في شريحة كثير مهمة وخلق حاله متميز تعتقد إنه الشيء اللي عم يتقدم اليوم عم يقدمه هذا الجيل ممكن يصير تراث للأجيال القادمة أم أن الصعب يكون بمستوى تراث الزمن الجميل هلأ الفكرة إنه لهلأ أنا ما عم شوف حدا عم يعمل يعني خط هيك مختلف فعلاً أو عم يبني خط يعني لهلا يعني حتى أنا بجوز لهلأ ما آم آم بدك تعتبري تعتبري إنه الخط المضبوط اللي أنا أو بلشت إنه عم أعمل الأغاني اللي أنا ببال رسمتها كمشروع أم بجوز لانه عمقلك الصعوبات كتيره ورغم انه نحن عم نمشي عكس التيار يعني بكتير اوقات يعني انه مسئولية او رسالة الطرب والاغنية اللي تقيلة او الاغنية اللي اللي تحمل رسالة اي تماما انه غير الموجة اللي هلا عم تكون موجودة او هيك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 ما بدنا نقول بس الطرى بأكيد الف... ال... الأصالة اللي بتحملها الكلمة واللي بيحملها اللحن واللي تعودنا علي ربين عليها ب... بداية من آ... مثل ما غنيت أنا مثلا لنصري شمس الدين هلأ هل ولا لوديع الصافي ولا أم كلثوم ولا بقصد كأنماط يعني نعم. ولا فؤاد غازي ولا يعني آ... بس أنه هلأ خط أو لون فعلا بتحسي أنه عم يبني على أيام زمان أو يقدم كلمة وتراث وهيك ما بظن في حدا من الشباب يعني كثير واضح يوصل إيه. يعني حتى اللي عم يحاول يعمل عم يبني على الشيء السابق <تصفيق> يعني في أصدقائنا عملوا مثلا ألبومات كانت بتهتم بالتراث وهيك بس هو تراثنا يعني أنه عم يرجعوا يجددوا ما عم يعملوا شيء شبيه أو شيء عم يرجعوا ياخدوا من القديم ويجددوا فقط. أيضاً في تجربة التجديد لك اللي هي تجديد أغنية يامو اللي هي طلعت من الألف لا. لأي ناس خلينا هلا نسمع. هلا أنا مثلاً أنا وقت اللي فكرت بأغنية يامو آه كانت. آه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 حسام تحسين بيك باسمه بي الكبير مثلا نتالي او رفیق اسباعی او رفیق اسباعی ارحمه صلاة الزین با کلمه الشامیه الاریبه او اصلا انشهرت لسه اكتر بصوت رفیق اسباعی بهذا الكلام السوري الاریب یعنی کلمتنا کلمه قویه و توصل و دليل وصلت من خلال الدراما لقاصی العالم فهی مهمتنا انا برایی بدایتا نسوک للكلمه حتی بالاغنية و بعدين نفكر باللحن وبالخط اللي نحنا عن جد حنمشي آه على آه درب الفنانين الكبار اللي سبقونا يعني هلأ بجوز بي بيكفي برأيي بي انه نحنا فعلا عم نتوجه بأغنياتنا أو عم نتوجه بحفلاتنا لهدول الأغاني اللي رسخت أو يعني أنا لما الـ الـ الشباب والصبايا بيطلعوا من حفلتي عم يسألوا عن أما براوة أو عم يسألوا عن يدلالي لوردة عن هدول النوادر اللي هن هلأ رجعوا يعني ظهروا مثلاً من جديد صارت كل العالم الشباب وصبايا ووايكي كلهم بيعرفون هذا هذا يعني هذا هاي رسيلتي وصلت هلأ معنات بدك تختاري وردة أو يا مو على الحالتين شو ما اخترتك حتغني <تصفيق> بعدها التاني فشو بدك بديك من وين ما بدك, <تصفيق> بدك ابدي هلأ منقول شيء لوردة لوردة بما أنه هيك بالمناسبة ومن الأجواء وهيك ما بظن نكتب لل... للحب أجمل من هالأغمية وبحبك والله بحبك والله والله والله بحبك أدي العيون سور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 بحبك يعني من صوتك بنقدر هيك نشوف أديش بتحبينا بس نحنا كيف بدنا نقلك أديش من حبيك جمهورك إنسا <تصفيق> كمان بدنا نرجع على أيامه باعتبار حكينا عنه خلينا نسمع هيك شوي منيك وبعدا منكمل أنا بحب هدول الأغنيات اللي انه انا اشتغلتهم يعني ونفزتهم بحب كمان يسمعون الحين اليوم اليوم كله حنسمع مسجل أكيد سجل يعني مثل أنا. ما سجلناهن كمان يسمعون هنقول شيء في منا ومن لعب الكي على أكيد. للمستمعين. أمم وهلا بما أنه كمان أكيد شهر آذار قرب و... وعيد الأم قرب ويعني بدي هيك أكيد وجه رسالة حب وتقدير لكل الأمهات بالعالم ولكل أمهات سوريا تحديداً وأمهات طرطوس تحديداً اللي هن قدموا قديش يعني الأم دايماً مثال تضحية بس بهالظروف بظروفنا اللي مرينا فيها اللي بالحرب يعني قديش الأم أثبتت قوة وصلابة وتضحية وقدمت أولادها يعني آآ آآ أغلى ما عندها, <تصفيق> ما عندها أكيد لأمهات شهداء كل عام وانتوا بألف خير دائما بقمة العطاء والمحبة دائما خلينا <تصفيق> نغني لون يوم ولكم ولو ماما أكيد بهتية الأغنية اللي هي أكيد لألة كانت بداية تن. ممممًا مممم یه یا ست الحناي، یه موه یه موه یا ست الحبايب یه موه شو ما عملت یه فيك ربي وحده القادر يكافيك ترد علي من قلبك وسمحيني ربي طول عمرك ويخليكي شو ما عملت يا مومة بكافيك ربي وحده القادر يكافيك ترد علي من قلبك وسمحيني ربي طول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 شهور وانتي حاملتيني وبعدها تعبتي كتير تجبتيني وعذبتي كتير جعت الغناء للفنان الكبير دويد لحام يمو أذائك أنت إنسا لطوف يعني كل حدا عطى شيء مميز فعلا يعني خلي الموسمين هنون اللي يحكموا بالاثنين أكيد حلوين ما حاولنا نقدم إحساس بها مستحيل نوصل لربع اللي قدموا استاذنا الكبير دويد لحام يعني بديش قدم إحساس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 اليام المهرجان كمان أرشيفي بإذاعة دمشق مشق من وأنا طفلة يعني كنت بجوز بصف التاسع يعني وقتها سجلت أغنيات ب بي دمشق كمطربة ك يعني مطربة صغيرة <تصفيق> بعد من دراستي بال بالمعهد العالي كمان كانت مرحلة كتير غنية بالمشاركات والمهرجانات وال والمسارح الكبير اللي غنيت عليه كان ببلدي وإن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 يعني أنا بعد ما خلصت المعهد العالي قدمت على يعني صارت برنامج The Voice وتقديم عليه وهيك بعد ما رجعت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 هي محطة مهمة وبنفس الوقت لها كثير خطورتها ويعني حساسيتها فعلاً بس يعني, يعني إذا ما وصلنا للنهائيات هذا ما بيعني أنه نحن نوقف هيدا الشيء أثبتتي اليوم أنت بالشي اللي وصلتيله إيه بس مو ضروري أي حدا فيه يقدر يكمل هاي الفكرة يعني هاي خطورة هاي البرامج وهي حساسيتها حساسيتها لأنه حدا يروح ما نو مقدر. يعني حجم الله حجم المتخاطر <تصفيق> تماما لأنه يعني هلأ أنا رايحة بعرف حالي إني أنا مأسسة دارسة بعرف حالي لما برجع أنا فيني كمل من محل ما أنا موقفة لأنه أنا عندي دراستي عندي خبرتي عندي يعني تفاصيل اللي أنا بشاغلي عليها فأنا بقدر كفي من محل ما أنا بلشت بس هذا الشخص اللي عم يروح موهبة خام يعني أه أه عم يروح هو عنده أمل كتير بهي البرامج أو بهي الشركات يلي هي بعدها الإطلالة وبعدها الصوت العظيم اللي قدمه وبعدها التفاعل مع الناس عملوا بكي نجمة بمرحلة كتير كتير قصيرة بلحظة تماما يعني. صار إليك معجبين صار إليك فانز صار إليك متابعين بكل الوطن العربي بعدين طلعطي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 ولا بتقدري ترجعي من محل ما هنه نحطوك خطوة لورا فعن جد هي كتير يعني معانات. خلينا نرجع معيك بذكرياتك يعني وقت براملك عاصي عاصي الحلاني وقت براملك الشعب السوري كله فرفح قلبه فإلاس شو صار فيها هاي اللحظة على المسرح أكيد لحظة كتير لي يعني أنا بالأساس أنا هي البرامج ما كانت ببالي أبدا عيلت هي الجملة كتير وبرنامج ذا فويس تحديدا لأنه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 ما بدهن أصوات يجو يدربوها ويشتغلوا. تماما بدهم حدا جاهز بدهم أصوات جاهزة بدهم يعني الناس اللي الشباب والصبايا اللي كانوا مشتركين هنن يا أما محترفين ببلدهم يا أما هن فنانين ببلدهم إلون اسمهم بس بجوز بحاجة الانتشار أكتر يعني أنا أكيد لي البرنامج الانتشار فقط لغير يعني وحط بقلبك حماس يعني أنت حدا عنده شغف يعني هذا كمان بيرجع للشخص ما بس رح رح صوت. هلا امتلكت الصوت نا ببرنامج The Voice الموسم الأول للأسف كان بأول أول أزمتنا السورية يعني ما بلشنا يعني كانت آخر 2011 أو 2012 هيك. فهي المرحلة كانت كتير خطرة يعني حتى مسؤولية علينا مشاركتنا كسوريين يعني أول الحرب على سوريا وقديش كانت فترتها صعب في رسالة بتكون توصلوها كمان بنفس الوقت يعني بقى. كان بوقتها أنه نحن ما عم نقدر نطلع والجيش السوري عم يقتل فينا ومدري شو هدول للأسف حجم التشفيق كانت كثير عرفتي كان الإعلام المغرض والقصص اللي كانت عم بتصير فكانت فعلا عن جد مهمة صعبة أنه أنت مجرد أنه انت توصلي أو عندنا هاي الفكرة أنه أنا سوري بجوز ما يقبلوني أو ما رح يعرفتي إلا إذا أنا كنت بالطرف الآخر أو إلا إذا أنا كنت أنه يعني بقدم لميولون شي بس فعلا هات البرنامج كان أثبت أنه ما ما له علاقة بهدو للقصص يعني بهديك المرحلة على الأقل أنا هذا اللي شفته هلأ ما بعاليش <تصفيق> هلأ حلينة. لما بشوف هكذا نظرة محايدة بموت يعني بنصدم بالطريقة اللي هيك يعني بيصير بس بشكل عام لا كانت يعني إنه لما رحت على البرنامج كان هدفي إنه أنا عم أقدم حفل ببيروت عم يشوفوه ملايين العالم على وعم شاشة. وعم يشوفون حتى كوريين بعدنا آه يعني آه نقدر نجي نوصل رسالتنا فلما برا عاصي هي كتير شغلة أكيد لي وانه أنا صرت بالبرنامج فهي أول خطوة كانت لإنه أنا, أنا كورية <تصفيق> موجودة بهي المرحلة كذا بالإضافة للمحبة الناس لل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 ضعيف ما كان في هاي البرامج الفنية ما كان بالعكس بالأزمة تطورت برامجنا وبالأزمة هذا ان ان دليل انه نحنا بنقدر نتحدى طبعاً. ودليل انه ما في شيء بيقدر يأثر فينا اكيد طبعاً. او يصبت عزيمتنا طبعا فكان لكل بيت بلدي قبل اي بلد اخر يعني طب خلينا هيك نرجع للطفولة مرحلة كانت حلوة بحياتك وبالتسع سنين غنيتي مم. بتتذكري شو غنيتي أول غنية؟ هلأ بتذكري أول أمني هلأ <تصفيق> أنا... أنت بحك حد حتغنينا يعني ما في مجعل أبدا تهرب من القصة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 حبت الجوز وعملتهم صنجات هيك أنه طبعا ما معنى هلا كنا عملناهن. عملت عيد عملنا الحركة طبعا أنه <تصفيق> مثل ما كانت ترقص وتغني وهيك فكانت ملفتة كطفلة أنه أنا كيف مفكرة بهذه التوليفة يعني فبحبها كثير لهي الأغنية من أيام زمان خلينا نحبها معي كله. <تصفيق> <تصفيق> ما بعش إذا بتذكرها منيح يعني بس هيك دندنة.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 <تصفيق> يعني شيء كتير حلو وقتها تقمصتي الشخصية وهلا كمان أه. يعني يعني اللحظة أنا أنه عم تعيش الإحساس حتى ولو بأدائك قليل الوقت طب إذا بدنا نروح لأ لأعمال الخاصة بإناص لطوف صار وقت نحكي عنه ولكن الحديث معيك ممتع وبيخلينا نروح لكثير محطات عم تخلينا نذكرها اليوم السوريين كل شخص من موقعه شارك بها الحرب وقدم للبلد بداية من أبطالنا أبطال الجيش العربي السوري اللي نوجههم ألف تحية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 ألف تحيه وألف شكر وألف تقدير لابطال الجيش العربي السوري البطل يلي لولاهم نحنا ما لنا هون هلا متابعين والله يرحم شهداءنا بكل بكل البلد وبمدينتي اللي هي أكيد تحملت عدد كبير كتير كتير من الشهداء الله يرحم الشهداء وبشفاعتهم إن شاء الله هيك ظل بلدنا قوية وسامدة و.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 عنا مهمة إنه لا إنه نحنا لازم نكون نحاول نرسم بسمة نحاول نزرع فرح بقلب العتمة اللي هن نعم يحاولوا إن نعيشها أو يعني نقلب الدمعة فرح و... والحزن بسمة هذا كان دورنا أكيد يعني كل ظروف الحرب في ناس كانت بجوز تلوم إنه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 أي يقو على جرحهم بالأغنية بالفرحة بالبسمة بالاستمرار بالصمود لما الناس عم تيجي تسمع أغنية على مسرح عم تتذكر يعني يعني مبارح نحن حضرنا حفل بالمركز الثقافي لفنانة استضفناها وحطيناها بقلوبنا أكيد من مدينة حمص يلي قديش عانت كمان حالة نقرور قد كانت رقيقة وقد ايش وصل احساسها لكل حدا كان بالجمهور وقد رغم كل القصص اللي صارت معها على المسرح قد الجمهور كان معها قلب واحد يعني <تصفيق> غنت أغنيات يعني انا برايي هي أكثر يعني قوه من يعني من من, من يعني اقوى رصاصه بجست توجه للعدو لل لل بقول يعني انه اثرت فينا ووصلت لقلب كل قلب كل تماما ايه فهذا هذه هي رسالة نحن صوت اغاني اللي بسنين الحرب غنيت كثير أغنيات بس اللي هيك وصلوا أو تسجلوا نو نو يعني من أكيد بإذاعة دمشق كثير تقدم أغنيات في أغنيتي سوا اللي بلشت فيها كمان أغنية وطنية سوى بدنا نعمرها من كلمات صديقي الشاعر علاء إبراهيم هو من طرطوس وألحان وتوزيع صديقنا كمان وسيم جلول واللي هن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 سوى من خاف عليها بلد الحضارة سوريا يلا يلا نشد الهمي ايدي بايدك تقوى نزرع نور بدل العتمي ام الدنيا سوريا سواء بدنا نحمية ونأوية سوا من خاف عليها أكيد, أكيد إن هلا كمان إناس لطوف لبست البدلة وغنت أكيد. أغنية مع الفنان سومر صالح أكيد قدمنا شي على عيد الجيش يعني أنا كنت قدر الإمكان نحاول على كل عيد جيش يكون فيه هيكي مناسبة نعمل آه أغنية آه للأسف ما نقدر نسجل كتير يعني أنا كمان أنا التسجيلات والأغنيات كلها إنتاجي الخاص فشو ما قدرنا كان أنه نقدم أكيد ما كنا نقصر الأغنية الأخيرة اللي سجلت كانت بمناسبة عيد الجيش هي رسالة حقيقية لأ يعني لدور البنت إلى جانب الشاب كمان بأرض المعركة بأرض إنه الميدان. إنه نادر سوى فعلًا نعم والإنجازات و... عظيمة و... ومنكمل بعض. كان اسمه عرس النصر وأنا فعلا عشت هاي الحالة لأنه نحنا صورناها كليب ورحنا على, على كلية البنات وعلى يعني الأماكن اللي بيحضر الغنية بيحسب الحماس اللي فعلا, فعلاً أنت بعيوني يعني قديش البنت قادرة يعني تكون حد الشاب بنفس الهمة وبنفس القوة يعني عن جد ألف تحيه لكل الصبايا المقاتلات اللي أنا كمان شفتن يعني بالعين قديش أننا عمي نسمع شيء من الأغنية نفسها ايدي شلت البارودي تأحني تراب الغالي حدك ما بتتركني لحالي أنك يا نجمة العالي وَنَوَّلَ والنصر بتجيب رجال سوا من كفيها العمر سوريا وطن الأبطال. إن شاء الله قريباً بيكون فعلاً عرس النصر الحقيقي نحتفل كلنا سوريين وبوادر فعلاً النصر القريب والمؤزر صارت واضحة كالشمس. خلينا نقول يعني اليوم قديتي لفنانين عمالقة قديتي شيء خاص فيكي في أغاني خاصة فيكي خاصة بإنس لحالة. هل أغاني شو بتخبرينا عنها؟ يعني هدول الأغنيات هنان حالة كانوا ما تعبت كثير لأني أنا أقدر يعني أقدمون وسجلون ونفزون بجزء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 كانت الأغنية اللي يختارة, يختارة بناءً على صوت إيناس أم شخصية إيناس أم طبعا أكيد في شيء مشترك بينك وبينهم يعني كمان أنت في موافقة من قبلك بس خلينا نقول شو فعلا الشروط اللي كانت تكون موجودة حتى تتم هاي الغنية وتتنفذ؟ هلا أكيد الكلمة اللي تكون قريبة للقلب وتوصل يعني هيك تنسمع وتنحفظ ومثل ما هلا الـ الـ الـ الـ يعني يعني إنه عم حاول كون أنا بين الجديد ال أو بين عصرنا الحالي اللي بدك تلحقي أنت العصر السرعة وبنفس الوقت أنه يكون شيء بيشبه أصالتي وبيشبه أكاديميتي يعني منحافظ على الأصالة ومن واحدة تطورات العصر بنفس الوقت تكون الكلمة تكون كتير قريبة وباللحن يكون تيمة بسيطة والتوزيع الأكاديمي والموسيقى اللي تنشغل كتنفيذ تكون كتير مبينة شخصيتي أنا بقى إناس الدارسة الأكاديمية هيك أنه دائما هيبت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 عمي يسبطوا حالهم يعني كتسجيل هلأ كل الفنانين النجوم الكبار اللي برا اللي اسماءهم معروفة بالوطن العربي عم يجوا يسجلوا عنا باستديوهاتنا عم يسجلوا لهم موسيقيين سوريين عم ياخذوا من كلماتنا من الحاننا دليل انه نحن واصلين نحن الشيء اللي عم نعمله شيء مميز طب شو بدنا نختار للمستمعين على ذوقكك شيء يا أما من الزمن الجميل يا من أغاني إنس شو بتحبك؟ هلأ بفضل شيء من أغنياتي أنا قدمت بعثت لك سلامي قدمت عمر ثاني قدمت مين يصدق قدمت يعين لتبكي ف... بس هيك بل نقول عمر ثاني كونه هيك على الفالنتاينو أنا كنت حقلك مين يصدق خلينا نسمع عمر ثاني ما عندي مشكلة بس نسمع على اثنين إذا منقول آم... مم... ما بعبر عن حبك كلامي وما بتكفي ایامی بدي عمر تاني كلتني شو بتسوى بدونك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 حول قلبك انا عنواني لو زماني عمري <تصفيق> عن حبنا لك كلامنا وعم يكبر حبك بقلبنا إنسا بس كمان رحمة. بدنا بالختام ختاما شيء حبيت تسمعيه للمستمعين طبعا عينا اليوم هلا أغنية عمر تاني حقن أكيد نقول هي كلمات الشاعر جولي عيسى والحنو توزيع هادي كريم وجهلنا تحية أكيد منقول شيء تاني شو بتحبي؟ <تصفيق> كمان أغنياتي؟ <تصفيق> شو ما قلناتي حنحب؟ نقول شيء هيك كونه اللي كتب هذا العمل ولحنه شباب من منطرطوس فأنا كثير بعتز فيهم أكيد سوا. أغنيتي التانية كانت بعثتلك سلامي هي من كلمات الشاعر سامر نصور وألحان حسن حسن وتوزيع هادي كريم كمان نسمع سواء ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم بات لك سلامي على مكتوب من دمعي وكلامي لون الحبر بيده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 من ندفى محروم خوفي للملام على الورق لا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 I'm I see the way with been. I see the